سنا في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من الرزق فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وتصير في الرياح آيات لقوم يعقلون ذك آيات الله نسلها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تثنى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا سيئا اتسقدها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائه جهنم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 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين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 وهدوء ورحمة لقوم أَمْ أم حسب الذين جترحصيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أن أحياهم وماماتهم ثا يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق لِيَجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بما كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ على بَصَرِهِ رَتَاقًا فَمَن يَشَأْ مِن مِّنْ عِبَادِهِ مُضِلٌّ وَمَن